حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما كل مقيت لا إله إلا هو لا إله إلا هو وربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون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 فكرة وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون إننا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن ولقد فتنا قبلهم طوم فرعون وجاؤهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني رسول أمين أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني بسلطان مبين وإني عدت برب وربكم ما ترجمون وإني عدت برب وربكم ما ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فعتزلون فدع ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعباد ليلا فأسر بعباد إنكم متبوعون واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورغناها قوم آخرين فما بك عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيد من فرعون إنه كان عاديا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلا إنها أولئك إلى يقولون إنها أولئك يقولون إن هي إلا موتة للغولا وما نحن بمشيرين فأتوب أبا إنا إنا أَمْ صَادِقٌ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعَثُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل مقاتهم أجمعين يوم لا يغنِ مولا مولع مولاه شيئا ولا هم يصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم من شجرة الزقوم الطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواه الجحيم يصُبُّ فَتَغْرَسُهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُنْبَأُ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فاقتب باب انهم